وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۚ فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ۖ وَجَعَلَ لِلَّهِ آخِرَةً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 قُلِ انْ أَكُونُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ من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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنوا الطاوت أن يعبدوها الله لهم البشرى فبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق وعليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت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 ثان فان الوانه ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لولي الالباب افمن شرح الله صدره لل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 فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ